أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحابنا لأصحاب أصحاب الجنة أن أفيض علينا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 كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا